119. فمن تغاور وراء ذلك فأولئك هم العاجون 110. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 111. والذين هم على صلواتهم يحافظون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 ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعسون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ماذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون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 ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا واجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأقاه هارون بآياتنا وسلطان منه إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشر مثلنا وقوم ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وَاجْعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَوَةٍ ذَاتِ حْقَرَابٍ وَمَعِيمٍ يَا أَيُّهَا رُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعَمَلُونَ عَلِيمٍ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 والذين هون بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلد أنهم إلى ربهم راجعون.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 ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون فإِذْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ لَا تَقُومُونَ عَلَىٰ مستكبرين تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرِ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ أَمَّا لَمْ يَأْتِ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا كِبُوْرٌ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرِرٍ لَلَدْوَفِ طُغِيَانِهِمْ يَعْمَوُونَ وَلَقَدْ أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا دا عذاب شديد إذا هم فيه مغلسون وهو الذي أنشأ السمع والأبصار والأفئدة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 أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشرفون قل رب انما تراني ما يعزون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان نعلى ان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 حتى إذا جاء أحدهُ الموت قال ربَّرجُعُني لعلي أعمل صالحاً في ما ترَدت كلا إن كلمةٌ وَقَائِلُها وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَقٌ إِلَى يَوْمِ أُبَعَثُونَ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 إِلَّا الَّذِينَ قَسِيُونَ أَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَالْفَحُوجُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُومِ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ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 من عباده يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخرين حتى سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 ومن يدعو مع الله إلها آخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين